والحجة هنا أن الله لو أراد أن يكون مولد نبيه صلى الله عليه وسلم دينا يدين الناس به بربهم لقدر له سندا صحيحا يحجد به تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم ولهداهم إلى معرفة هذا اليوم كما قيد لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من يصححها ويمحصها ثم إن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم هو بعينه الشهر الذي مات فيه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 قال الشيخ الفاتهاني في المورد في عمل المورد إن الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بعينه الشهر الذي توفي فيه فليس الفرح بأولى من الحزن فيه وقال بن في المدخل العجب العجيب كيف يعملون بالمغاني والفرح والسرور لأجل وولده صلى الله عليه وسلم فيها رشال الكريم وهو عليه الصلاة والسلام فيه انتقل إلى كرامة ربه وفجعت الأمة وأصيبت بمصاب عظيم لا يعدل ذلك غيرها من المصائب فعلى هذا كان يتعين البكاء والحزن الكثير فانظر في هذا الشهر الكريم والحالة هذه كيف يلعبون فيه ويرقصون ولا يبكون ولا يحزنون وذكر ابن الحاج أنه لو خل المولد وسلم من كل المفاسد المركبة المفاسد المركبة فهو بدعة بنفس نيته لأن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف أولى ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد قال ونحن تبع فيسعنا ما وسعهم نظر المدخل ابن الحاج مجلد الثاني سبحة ستنعش إلى سبحة وقد نقل السيوطي فتوى ابن في كتابه الحاول الفتاوى المجلد الأول المجلد الأول 93 لكنه قال عفى الله عنه أن ابن الحاج لم يذم المولد ولكنه ما يحتوي عليه من المحرمات والجملة الأخيرة من ابن الحاج تأذى ما قاله رحمه الله وعفى عنه وهو جملة من جملة عجائب السيوط وغرائب مذهبه ومن عجائب أقوال السيوط زعمه أن قريشاً كانت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بألفين عام يسبح ذلك النور إلى آخر ما قاله في المقامة المقام السندسية في النسبة المصطفوية صفحة 113 وذعم السيوطي أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولاه ما خلق الله آدم كذلك صفحة 112 ومن عجائبه أيضاً ما قاله في الحاول الفتاوي صفحة 41 أنه يستحب إكثار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند أكل الرز لأنه كان جوهرا أودع الله فيه نور محمد صلى الله عليه وسلم فلما خرج النور منه تفتت وصار حبا وهذا شيء عجيب ولعله لا يفوتكم أن تعلموا أن الرز لم يكن من طعام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه الصحابة من قبل ومن عجائبه زعمه أن كعب الأحباري وجد اسم محمد مكتوب في الجنة في كل مكان قال وولقد رأيت اسم محمد المكتوب على النحور الحور العين في الجنة الحااوول المجد وإريكم كل أنقله من مفك الديا المصية السابق الشيخ محمد بخيت المطير رحمه الله كما في كتابه أحسن الكلام الذي طبعته مؤسسة الكتب الثقافية المنس المحسوبة على الأحباش وهذا الرجل ذلغ الكوتري في الثناء عليه في مقالاته الصفحة 229 وجاء في هذا الكتاب الذي اسمه احسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبضعة من الأحكام من صفحة 57 إلى 66 قال قال جوابا على سؤال ورد إليه في حكم المولد النبوي ما نصه إن أول من أحدثها بالقاهرة الخلفاء الفاطميون وأولهم المعز لدين الله توجه من المغرب إلى مصر في شوال سنة 361 ودخل القاهرة في رمضان فابتدعوا ستة موالد ليس مولدا واحدا المولد النبوي ومولد أمير المؤنين علي بن أبي طالب ومولد السيدة فاطمة الزهراء ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد الخليفة الحاضر وبقيت هذه الموالد على رسومها إلى أم أبطلها الأفضل ابن أمير الجيوش قال وفي خلافة الآمر بأحكام الله أعاد يعني باطني آخر فاطني آخر أعاد الموالد الستة المذكورة قبل بعد أن كاد الناس ينسونها ثم قال إنما أحدث المولد النبوي في مدينة إربل على الوجه الذي وصف وهذا لا ينافي ما ذكرناه من أن أول من أحدثه بالقاهرة الخلفاء الفاطميون من قبل ذلك فإن دولة الفاطميين انقرضت بموت العاضل بالله أبي محمد عبد الله بن الحافظ بن المستنصر في يوم الاثنين المحرم سنة سبعة وستين وخمسمائة هجرية وما كانت الموالد تعرف في دولة الإسلام من قبل الفاطميين ثم تحدث المطيع عن بدع ملك إربل وعن تفاصيل البدع التي كان يرتكبها من قبل قال وكان يعمل سنة في ثامن الشهر وسنة في ثاني عشر يعني يعمل المولد لاجل الاختلاف الذي فيه فإذا كان قبل المولد بيومين أخرج من الإبل والبقل والغنم شيئا كثيرا زائدا عن الوصف وزفها بجميع ما عنده من الطبول والأغاني والملاهي حتى يأتي بها إلى الميدان قال المطيع بعد ذلك وأنت إذا علمت ما كان يعمله الفاطميون ومظفر الدين في المولد النبوي جزمت بأنه لا يمكن أن يحكم عليه بالحل أحسن الكلام صفحة 66 فها أنت أيها المسلم ترى أن الذين يعبثون بالدين فاطميون وملوك فكيف يقال أن العلماء أجمعوا على استحباب هذا الأمر الذي أجمع عليه ملوك ظلم وفاطميون باطميون وقد زعم رجل كالحبشي أن ابن ثيمية لم يحرم عمل المولد بل قال فيه فيه أجر عظيم مجلته منار الهدى 29-47 وقد بتر النص على عادته فما أكثر ما أنكر ابن تيمية عمل المولد وقد صرح في أول تلك العبارة قال لا ريب أن من فعلها أي المواسع المتدعة متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر عظيم على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع من حيث ما في المولد من المشروع مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه من المبتدع مغفورا له وإذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين لكن هذا القدر لا يمنع من كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعت فيه ثم قال فإن من الأعمال ما يكون فيه خير لاجتماله على أنواع من المشروع وفيه أيضا شر من بدع ونحوها غير أنه ابن تيمية أكد أن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل أن على شر راجح على ما فيها من الخير فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها انتهى كلامه ولهذا ذكر ابن تيمية أن عمل المولد قد يكون مضاهاتا للنصارى في مولد عيسى وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما والله يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع فإن هذا لم يفعله السلف ولو كان هذا خيرا لكان السلف أحق به منا فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا وهم على الخير أحرص وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته واتباع أمره هكذا أيها المسلم فرق ابن تيمية بين من يفعله وهو عالم بحكمه وبين من يفعله عن حسن قصد وهو جاهل حكم الشرع فيه فيعذر لجهله ويثاب على حسن مقصده ثم قال فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله الناس بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده فهؤلاء البعض معذورون لجهلهم بخلاف العالمين حقيقة الحكم ولذلك قال بتيمية بأنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد اقتضاء الصلاة المستقيم مجلد الثاني 619 نصف محققة ولقد فرق ابن حجر المكي الهيثمي بنفس التفريق في بدعة الوقوف عند ذكر مولده صلى الله عليه وسلم فقالت الفتاوى الحديثية صفحة 58 ما نصه ونظير ذلك فعل كثير عند ذكر مولده صلى الله عليه وسلم من القيام عند ذكر اسمه وهو أيضا بدعة لم يلب فيه شيء على أن الناس إنما يفعلون ذلك تعظيما له صلى الله عليه وسلم قال فالعوامو معذرون لذلك بخلاف الخواص فانظر كيف فرق ابن حجر المكي بين العوام الذين يفعلون ذلك على عن حسن مقصد وبين العلماء الذين لا يعذرون لأنهم يعلمون أن هذه بدعة ثم أن الملك المظفر ليس أول الشاكرين لله على إبراز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد شكره السلف من قبل لكن ليس على طريقة هذا الملك وإنما بإحياء سنته واتباع هديه من غير أن يقيم له مولدا فإنهم كانوا أكثر حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك إربل وقد اعترف كثيرون أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة الفاضلة انظر مجلة منار الهدى المجلد 11 العمل 11 صفحة 20 وأما زعمهم أن هذا الاحتفال هو فرح بمولده صلى الله عليه وسلم واحتجاجهم بقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فلما أمر الله عز وجل أن يفرحوا هل فرح الصحابة والتابعون بمثل هذا الفرح المتلع أم أنهم أعرضوا عن تطبيق هذه الآية وفطنتم لها أنتم الباطنيون إن من يقول هذا يفضل الباطنيين الذين اتدعوا المولد على الصحابة الذين لم يفعلوه وإنه لمن الضلالة أن نضرب هدي الصحابة بهدي ملك إربل فإنه ليس بأحسن هديا منهم وإلا فلماذا لم يحتفل الصحابة بمولده شكرا لله فإن قيل إن الصحابة رأوه وساعدوا به فماذا يقول هذا القائل في التابعين وهم لم يروه وكانوا أكثر حبا له وأحسن هديا من هذا الملك لقد ابتدأ عمر رضي الله عنه التقويم السنوي من حدث الهجرة ولم يبدأه من مولد النبي صلى الله عليه وسلم في حين بدأ النصارى تقويمهم بحسب ميلاد من يزعمون ألوهيته ومع علم عمر بأن النصارى ابتدأوا التقويم السنوي من يوم ولادة المسيح فإنه لم يتخذهم قدوة في ذلك كما اتخذهم ملك إربل ولم يقل نحن أحق منهم لأن نجعل التقريم من يوم مولد نبينا صلى الله عليه وسلم من النصارى فتركتم سنة من سنن الخلفاء الراشدين وسننتم لأنفسكم سنن النصارى ثم ما موقفكم ممن يبتدع للمسلمين مناسبة أخرى فيتخذ من يوم موته صلى الله عليه وسلم عيدا ويسميه يوم الحزن وأما الاحتجاج بتأليف السيطي كتاباً بعنوان حسن المقصد في عمل المولد فالسيطي مع جلالته لا يخلو من غرائب انتقده عليها كثيرون أبرزهم الشيخ ملا علي قاري الذي انتقده كثيرا وقد انتقده أيضا الغماري الغماري في كتابه المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير صفحة 6 فقال عن السيوطي يورد الحديث الموضوع الذي في نفس متنه ما يدل دلالة واضحة على وبعه كما فعل في حديث جابر أول خلق الله نور نبيك يا جابر وإليك بعض الغرائب الأخرى من غرائب السيوطي فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالإمام أبي حنيفة في حديث لو كان العلم بالثري وزعم فيما حكاه عن ابن المبارك أن أبا حنيفة صلى خمسا وأربعين سنة على وضوء واحد وكان يجمع القرآن في ركعتين في ليلة واحدة ذكر السيطي ذلك في تضيير الصحيفة في مناقب أبي حنيفة صفحة 244 واحتجوا بما جاء في البخاري عن عروة أنه قال وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله فقال له ماذا لقيت قال أبو لهب لم ألقى بعدكم غير أني سقي سقيت, سقيت في هذه أو سقيت في هذه بعتاقة ثويبة البخاري 5101 فزعم أن الرواية أفادت أنه يخفف عن أبي لهب لفرحه بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وعقه ثويبة لبشراها له بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كذب على البخاري فإنه لم يجيء فيه أنه يخفف عن أبي لهب كل عن أبي لهب ولا أن لها أبا لهب أعتق ثويبة من أجل بشارتها إياه بولادة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ادعى ذلك فعليه الدليل ولقد كان أبو لهب من أشد الناس عداوة وإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إذائه تهدم ما سبف من الفرح لو كان صحيحا ولقد قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبباء منثورة هذا أبو طالب هذا أبو طالب يخفف عنه لكثة ما كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه من قريش هل يستوي هذا وذاك سبحان الله ولقد صرح الحافظ ابن حجر في الفتح مجلد التاس عمية بأن هذا الخبر مرسل على كل حال لا يليق أيضا بمن منع الأحاد أن يحتج بهذه الرواية يعني الخبر خبر الأحاد وعلى هذه الرواية مخالفة لظاهر القرآن وأوضح الحافظ في الإصابة المجلد الرابع 250 بأن إعطاق أدي لهب لثويبة كان بعد الإرضاع بزمن بعيد على أن هذا الخبر هو رؤية منامية ورآها بعض أهل أبي لهب ولا تثبت عقيدة بالمنامات فلا حجة في هذه الرواية وعلى كل حال بطل هذه الرواية أبو لهب وما أسهل على الشيطان وما أسهل على الشيطان أن يتمثل بشيطان مثله ويحتج أناس كالحبشي بأبي الخطاب ابن دحية الذي عمل لملك إربل كتابا بعنوان التنوير في مولد السراج المنير ويزعم أنه حافظ من حفاظ أهل الحديث وزعم أتباعه أن ابن دحية كان محمود السيرة والسريرة مجالة من النار جهودة 32-34 أما حكمهم على السريرة فهذا افتراء على الله فإن الله هو الذي يعلم السريرة وأما السيرة فقد حكى شيخكم الذهبي إجماع أهل العلم على الطعن في ابن دحية ورميه بالكذب وعظائم الأمور وأنه كذاب لا تقبل روايته انظر طبقات السبكة المجلد الخامس صفحة 189 نصف محططة فخذوه حيث سبكي عليه نص قال الذهبي كان لذحية معروفا بالمجازفة والدعاوى العديدة وقال الحافظ الضياء لقيته ولم تعجبني حاله كان كثير الوقيعة في الأئمة وزاد ابن النجار كان كثير الوقيعة في السلف الصالح خبيث اللسان أحمق شديد الكبر قليل النظر في أمور الدين متهاولا رأيت الناس مجتمعين على تكذيبه وضعفه وادعائه سماع ما لم يسمع وقال الذهري في العبر ليس بالقوي ضعفه جماعة انظر ميزان الاعتدال مجلد الثالث 188 وتنفية الحفاظ مجلد الرابع والعبر في خبر من غبر مجلد الثالث 2017 وقال الحافظ ابن حجر عن ابن النجار أنه لما دخل ابن دحية أكرمه ملكها فوضع سجادة بالصلاة وقبلها وقال صليت على هذه السجادة كذا وكذا ألف ركعة وختمت القرآن في جوف الكعبة مرات وفي آخر النهار جاء رجل فسأل عن ابن دحية وأخبرهم أن هذا الرجل ابن دحية قد اشترى منه السجادة أول هذا النهار فسقط الرجل من أعين الناس انتهى قال ابن خلكان صنف لملك إربل كتابا في المولد ومدحه بقصيدة ثم تبين أنها في ديوان الأسعد ابن مماتي وقال ابن نقطة كان يدعي أشياء لا حقيقة لها ونقل عن أبي القاسم ابن عبد السلام قال أقام عندنا ابن دحية فكان يقول أحفظ صحيح مسلم والترمذي قال فأخذت, قال فأخذت خمسة أحاديث من الترمذي وخمسة من المسند وخمسة من الموضوعات فجعلتها في جزء فعرضت عليه حديثا من الترمذي فقال ليس بصحيح وآخر فقال لا أعرفه ولم يعرف منها شيئا كذلك وصفه السيوطي نفسه بأنه كان مجازف مجازفا في النقل مع الدعاوى العريضة كثير الادعاء انظر ترجمة الحافظ له في إيسان الميزان المجلد الرابع 3236 ترجمة رقم 1686 وانظر طبقات الحفاظ صفحة, 500 و... 501, و... صفحة 501 وترجمة 1102 وقال الحافظ بن كثير تكلم الناس فيه بأنواع من الكلام ونسبه بعضهم إلى وضع حديث يعني تأليف حديث في قصر صلاة المغرب البداية والنهاية مجلد الثالث عشر مئة أربع أربعين وفيئة الأعيان مجلد الأول تسعة وستين. هذا هو الرجل الذي يصفه الحبشي بأنه من خيار الناس وأنه رجل صالح وأنه محدث انطقة ومن المبالغات والأكاذيب حول مولده صلى الله عليه وسلم زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا قال الشيخ ملا علي قال في المورد الروي في المورد الروي قال الحافظ العراقي لا يثبت شيء في هذا كله وقد ذكر الحافظ بالحجر من أسباب طعن أهل العلم بالحاكم روايته أحاديث واهية مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا ثم قوله وقد تواتر هذا يعني يذكر أن من أخطاء الحاكم أن قوله أن هذا من المتواتر انظر لسان الميزان المجلد الخامس 263 ترجم رقم 8598 وهذا الطعن موجه إلى الحبشي الذي زعم أن نبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونة انظر كتابه المولد الشريف صفحة 18 ولم يقتصر الأمر على مولد نبي صلى الله عليه وسلم وإنما تلاه احتفالات بموالد غير النبي كالاحتفال بمولد البدوي والشاذلي والجيلاني وغيرهم ويحضر مولد البدوي ملايين البشر ويتوافد الشيوخ من أنحاء العالم لاحتفال به وزعم الأحباش أن جماعة سعوا في إبطال هذا المولد فانتقم الله منهم فمنهم من عدله السلطان ونفاه ومنهم من وضعت السلاسل في يديه ومنهم من أهين ونُكِّل به وضرب في مجلس السلطان بعد أن كان وجيها من وجهائه مجلة منار الهدى لعدل 35 صفة 18 هكذا يريد هؤلاء أن يخوفوك بالذين من دون الله عز وجل فيزعمون أن الله ينتقم ممن لا يحضر مولد البدوي ألي هذا الحد بلغت الخرافة في هؤلاء وفي غيرهم ممن مسخوا هذا الدين؟ وجعلوه عبارة عن موالد واحتفالات وخرفات وأقصيص بل بلغ بهم الانشراف حتى زعموا أن الله عز وجل أحيى أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم جاء في مجلة الأحباش منار الهدى لعدد 16 صفحة 27 والداء تحت عنوان والداء النبي صلى الله عليه وسلم ناجيان قال مفيهم نبيل الشريف قال العلماء إن أم الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عارفة بالله وأن والديه صلى الله عليه وسلم ناجيان في الآخرة ويحتمل انظروا في أمور العقيدة ويحتمل أنهم التقيا ببعض أكباع سيدنا عيسى المسلمين فتعلموا منهم الإسلام يحتمل وهذه مخالفة صريحة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أكابر علماء الأمة كقول أبي حنيفة بأن والدي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر وقد قال الشيخ محمد بن درويش الحود البيروتي رحمه الله عن حديث نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ درويش قال ابن كثير حديث منكر جدا انظر كتابه أسنى المطالب صفحة 51 ونقل السيوطي عن ابن الذي يصفه الحبشي بالحافظ أن الحديث في إيمان أمه صلى الله عليه وسلم وأبيه موضوع يعني مكذوب يرده القرآن العظيم قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار وقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر قال ابن الزحية فمن مات كافرا لم ينفعه الإيمان بعد الرجعة نشر علمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين للسيوط صفحة 22 و 12 ضمن الرسائل التسع ويجدر بنا أن نذكر بأن العبارة الموجودة في الفقه الأكبر والتي فيها أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر قد تعرضت للحذف في أكثر الطبعات المتداولة ولم ينج من هذا الحذف إلا قليل من الطبعات وقد كنت بمراجعة عدة نسخ خطية قديمة فوجدتها أثبتت هذه العبارة وقد رجح العديد من الأشاعرة نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم منهم البيت في شرحه على جوهر التوحيد صفحة 29 هذا الرجل الذي احتج لهذه العقيلة بالحديث المكذوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحي له أبويه فأحياهما فأسلما ثم ماتا وهذه الرواية حكم عليها السيطي نفسه بأنها رواية موضوعة انظر لآلئ الموضوعة المصنوعة في الأحاديث الموضوع على السيوطي مجلد الأول صفحة 267 ومع ذلك قال البيجوري ولعل هذا الحديث صح عند أهل الحقيقة بطريق الكشف انظر إلى الحراف هذا الرجل الذي كتب كتابا في شرح عقيدة فاسدة وهذا القول منه سخيف وأسخف منه قوله أن من لن تظهر كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق انظر كتابه شرح جوهرة التوحيد صفحة 153 إن الأشاعرة ينسبون الظلم إلى الله هذا الذي يقولونه عن نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يتعارض مع المناظر المشهورة التي جرت بين أبي الحسن الأشعري رحمه الله وبين الجبائي والتي يحتج بها الأشعارات دائما وفيها أن الأشعرية سأل الجبائية عن ثلاثة إخوة أحدهم كان مؤمنا والثاني كافرا والثالث كان صغيرا ما حكم هؤلاء؟ قال الجبائي أما الزاهد يعني المؤمن ففي الدرجات وأما الكافر ففي الدركات يعني السفلة وأما الصغير فمن أهل السلامة قال الأشعري إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد فهل يؤذن له؟ قال الجبائي لا لأنه يقال له إن أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات يعني العليا بسبب طاعاته الكثيرة وليس لك تلك الطاعات قال الأشعري فإن قال الصغير التقصير ليس مني فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة يعني حتى أصل إلى هذه المنزلة العليا قال الجبائي يقول الله كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت وصرت مستحقا للعذاب الأليم فراعيت مصلحتك قال الأشعري فيصيح أخوه الكافر وأهل النار جميعا أفلا راعيت مصلحتنا وأمتنا صغارا قبل أن نكبر ونعصي انتهت المناظرة إلى هاب إلى هنا ولكني أثمرها أنا وأقول فيقال لهم وهنا صاح أهل الكفر فقالوا أفلا أحييتنا ثانية كما أحييت أبوي نبيك فنؤمن كما آمنوا أوردت ذلك لتعلم أن هؤلاء ينسبون بهذا التحيز الظلم إلى الله تعالى قال العلامة الحنفي مل علي قال رحمه الله تعليقا على قول أبي حنيفة ووالداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر قال هذا رد على من قال إنهما ماتا على الإيمان أو ماتا على الكفر ثم أحياهم الله تعالى فماتا في مقام الإيقان وقد أفردت هذا قول مولعي قال وقد أفردت لهذه المسألة رسالة مستقلة وهذه رسالة بعنوان أدلة معتقد أبي حنيفة صفحة أربعين ذكر ذلك في الفقه الأكبر صفحة 130 طبعا دهلي يعني دلهي في الهند هذه الطبعة التي سلمت من الحذر الذي تعمم على الطبعات الأخرى وذكر ابن حزم في كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده صفحة 298 أن من أهل بيته صلى الله عليه وسلم من بني هاشم من لا تناله الشفاعة لأنه يخلد في النار كأبويه عليه الصلاة والسلام قال البيهقي بعد أن سرد جملة من الأحاديث تدل على أن أبويه صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر قال وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى بن مريم دلائل النبوة مجند الأول 193 وقال في السنن الكبرى وأبواه كانا مشركين مجلد السابع من التسعين واحتج بحديث إن أبي وأباك في النار قال النووي في شرح هذا الحديث في فيه يعني استفاد من هذا الحديث أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين شرح النووي على مسلم مجلد الثالث سعى قال الشيخ ملع علي قاري والعجب من الشيخ السيوطي مع إحاطته بهذه الآثار التي كانت أن تكون متواترة في الأخبار أنه عدل عن متابعة هذه الحجة وموافقة سائر الأئمة وأورد أو أدلة واهية في نظر الفضلاء المعتبرين مستدلا بحديث ضعيف مفاده أن نبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت لقبر أمي فسألت الله أن يحييها فآمنت وردها الله عز وجل قال الشيخ ملا علي قاري هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين كما اعترف به السيوطي انظر أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم صفحة 85 بالشيخ ملا علي قاري ثم أبدى تعجبه من ابن حجر المكي الذي صحح الحديث وذكر أن ذلك منه عيب قبيح مسقط للعدالة لأن السيوطي ذكر الاتفاق على بعض الحديث ونقل ابن كثير علي ابن دحية أنه قال هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع تدلة معتقد أبي حنيفة صفحة 87 وانظر تفسير من كثير مجلد الثاني 48 وابن دحية من الحفاظ عند هؤلاء فيأخذ بتضعيفه أو بحكمه على هذا الحديث أنه موضوع فكيف إذا علمه احتجاج السيوطي بغيره من الروايات الواهية مثل حديث إذا كان يوم القيامة شفاعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب انظر كتابه مسالك الحنفاء في والدي المصطفى صفحة 24 ضمن الرسائل التسعة عفو الله عنه ويحتج بحديث آخر وهو أن الله أحيا لي أمي فآمنت بي ذكر ذلك السيوطي في المقام السندسي صفحة 141 قال الذهبي لا أدري من الحيوان الكذاب فإن هذا الحديث كذب مخالف لما صح أنه عليه السلام استأذن ربه في الاستغفار لأمه فلم يأذن له ميزان الأفدال مجلد الثاني صفة 684 ويزداد العجب طبعا هذه الرواية التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. ويزداد العجب من السيوطي اعترافه بضعف حديث سألت ربي عز وجل فأحيا لأمي فآمنت به ثم ردها يعترف بضعفه ومع ذلك يحتج بما, زعم بما زعمه ابن شهين من أن هذا الحديث ناسخ للحديث الذي عند مسلم استاذنت في أن استغفر لأمي فلم يأذن لي كيف يعترف الصيوطي بأن هذا الحديث موضوع وليس بصحيح ثم بعد ذلك يقول أن هذا الحديث الموضوع ينسخ الحديث الصحيح الذي عند مسلم عجبا ولقد أكد الشيخ ملعلي قاري أن هذا الحديث من وضع الرافضة وموضوع على أصولهم الباطلة الذين نسبوا الحديث إلى عائشة تبعيدا عن الظن بوضعهم أدلة معتقد أبي حنيفة صفحة تسعين ومئة وثلاثين وهذا عيل ما قاله أبو حيان في البحر المحيط المجلد السابع صفحة 47 من أن الرافضة هم الذين زعموا أن أبوي النبي مؤمنان مستدلين بقوله تعالى وتقلبك, وتقلبك في الساجدين إن دل ذلك على شيء فإنه يدل على تشيع مصادر عقائد الأحباش يزعمون أن هذا من من عقيدة أهل السنة ثم يتبين من كلام رجل معتبر منهم وهو أبو حيان النحوي أن هذا من وبع الرافضة وانظر الآن إلى أبو الحجر الهيتمي الذي يميل بعصبية لا عن علم إلى قول من زعم أن الله أحيى أبوي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلم الزواجر من جنة الأول 33 ومعتمده في ذلك الأحاديث غير الصحيحة المخالفة للصحيحة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي رواه مسلم حديث رقم 996 وقوله لرجل إن أبي وأباك في النار رواه مسلم حديث رقم 200 الكراثة باب أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين وقد وصف الشيخ ملا علي قاري وصف السيوطية بأنه حاطب ليل وخاطب ويل فتارة يقول إنهما مؤمنان من أصلهما فإنهما من أهل الفكرة وأخرى في تارة الأخرى يقول إنهما كانا كافرين لكن أحياهم الله فآمنا ومرة يقول ما كان مؤمنين وما كان كافرين بل كانا في مرتبة المجانين جاهلين فيمتحنان يوم القيامة وبالظن يحكم السيوطي أنهما ناجيان انظر الكتاب الشيخ ملعلي قاري أجلة معتقد أبي حنيف صفحة 133 وتعجب الشيخ ملعلي قاري من موقف السيوطي والفخر الرازي الذين اختارا أن أبوي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مؤمنين وأن آذر الذي ذكره القرآن ليس هو أبو إبراهيم وإنما هو عمه ونسبهما يعني ملع لقاري نسب السيوط والرازي نسبهما إلى البدعة واصفا استدلال السيوطي بالاستدلال السقوطي وهذا تحريف منهما لكلام الله الذي قال يا أبتي ولم يقل يا عمي وقد خالف السخاوي قول السيوطي بنجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كما نص عليه الصيادي في قدارة الجواهر صفحة أربعيني وقد نص المرتضى الزبيدي على أن العديد من العلماء المعاصرين للسيوطي وممن جاءوا بعده ردوا عليه ثم قال والذي أراه يعني قال الزبيدي والذي أراه الكف عن التعرض لهذا نفيا وإثباثا الحافظ سيدة المتقين مجلد الثامن أربعيني وعشرين ولكن هذا اللوقف غير منصف من الزبيدي نفسه إذ لو كان في المسألة علم صريح لما شك الزبيدي وتوقف ولما قال لا أرى, أرى أن أرى الكف عن التعرض لهذا نكيا وإثباته لماذا لا ننفي ما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال فقد صرح بأن الله منعه أن يستغفر لأمه وأثبت صلى الله عليه وسلم أن أباه في النار فلماذا نتوقف في إثباته ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا تعلم أن الأحباش أصحاب الطريقة الرفاعية يستدرجون المسلمين بعقائدهم نحو التشيع فالصيادي صاحب الطريقة الرفاعية المعظم عند الأحباش كتب رسالة بعنوان السهم الصائب لكبد من آبى أبا طالب والكنز المطلسم, المطلسم ذكر في هذين الكتابين أن أهل البيت كلهم مطهرون وأنهم كلهم في الجنة وأن أبواي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة ومن رماهما بالنقص يكون مؤذياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي يكون مقتحماً للكفر انظر كتابه ذخيرة المعاد في ذكر السادة بني الصياد صفحة أربعة ونقل الصياضي عن الشيخ كمال الدين الحرفي أن من قال بأن أبوي النبي في النار هو ملعون ولذلك إذا ذكر الصيدي أم النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنها وإذا ذكر أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بالمعظم انظر كتابه ضوء الشمس المجلد الأول صفحة 12 واعتبار الصيدي هذا القول انتقاصا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا قول بعيد فالنبي هو الذي قال أبي في النار فإن كان ذلك قلة أذب فقد نسبوا, نسبوا هذه الصفة قلة الأذب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا يشعرون فإن الذي قال إن ألي النار وأما من تعمل بذلك إذاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمنع من ذلك كيف لا وقد كان منافق يكثر من قراءة عبس وتولى فتواعده عمر على ذلك وأنه لما تعرض ألاس لأبي جهل بعد موته نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات لأنهم أفضوا إلى ما قد أفضوا إليه وتسأل بعد ذلك كيف يحبونه وهم يكذبونه تعجب بمن يدعون محبته صلى الله عليه وسلم وهم يكذبونه يقول لهم أبي في النار فيقولون له بل قولنا هو الصحيح إن أباك وأمك في الجنة ولكن ليست هذه المرة الأولى التي يكذب فيها هؤلاء القوم نبيهم من حيث لا يشعرون فقد كذبوه حين قال لهم كل بلعة ضلالة فقالوا كلا ليست كل بلعة ضلالة وإنما هناك بلعة حسنة وشهد للجالية بالإيمان حين قالت إن الله في السماء فقالوا من أصول الكفر اعتقادوا أن الله في السماء وقال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل فقالوا لا ينزل بل ينزل الملك بأمره وليس الله وقال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فأسأل الله فقالوا لا إذا سألت فلا تسأل الله فقط وإنما اسأل معه البدوي والرفاع والجيلان وقال صلى الله عليه وسلم سل الله لي الوسيلة فقالوا سل النبي الوسيلة وهكذا لم يوافقوا قول نبيهم كيف يحبونه وهم يتذبونه هكذا أخي المسلم قد مضينا في جولة في مسائل التوحيد والاستغاثة والتبرك والتوسل ومسألة البدعة وبعد ذلك ننتقل على الوجه الآخر من الشريط إلى موضوع الأسماء والصفات بين التأويل والإثبات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إثمعين أما بعد فنتناول موضوع الأسماء والصفات بين التأويل والإثبات الحقيقة أنه مهما تظاهر المؤول بالاقتناع بتأويلاته التي بناها بلا علم فإنه سيجد في نفسه عند تأويلاته البعيدة عن الحق سيجد صعوبات في النفس من عدم الإطمئنان إلى ما يقول والقلق والظلمة وضيق الصدر لماذا؟ لأنه يتكلم في الله بلا علم وبلا دليل ولقد اعترف المؤولة بأن تأويلاتهم لصفات الله محتملة لا يجوز القطع والجزم بها انظر على, ذلك على سبيل ذلك سحفة المريد للبيجوري صفحة 91 وكذلك اتحاف السادة المتقين للمتضى الزبيدي واعترف بذلك الحبشي بأن تأويلاته لصفات الله محتملة على سبيل الاحتمال لا على سبيل الجزم لذلك الدليل القويم صفحة 47 واعترف الماتريدي بذلك فقال في معرض كلامه عن معنى الاستواء ثم لا نقطع تأويله على شيء لإحتماله غيره وعرف التأويل بأنه ترجيح أحد المحتملات بدون القطع يعني الجزم على الله انظر كتاب التوحيد الماتريدي صفحة 74 وكذلك الإتقان للسيوط المجلد الثاني 221 كذلك الملل والنحل للشهر الثاني المجلد الأول صفحة 138 وكذلك اتحاف السادة المتقين للزبيدي مجلد الرابع صفة 535 واعترف الكوثري بأنه لم يقدر أحد من مؤولي الصفات أن يقول إن هذا التأويل هو مراد الله جزما ولهذا اختار المحققون عدم تعيين التأويل هكذا قال الكوثري في تعليقه على كتاب دفع شبه التشبيه صفة 4 سعين واعترف الغزالي والرازي بأن التأويل عضارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر كله احتمال باحتمال انظر المستصفى المجلد الأول صفحة 387 والرازي في كتابه المحصول المجلد الأول صفحة 232 من الجزء الثالث غير أن الرازية يتناقض فتجده يلزم الناس بالمحتمل يعني يجعل هذا المحتمل التأويل المحتمل يجعله واجبا ويقول بوجوب تأويل الاستواء الله بأنه على معنى الاستيلاء هذا عنده واجب يجب أن نأخذ به مع اعترافه بأن التأويل محتمل وغير مجزوم به منذ كتابه أساس التقديس صفحة 22 إذن فلتعلم أخي المسلم أنه ما من أحد من المؤولة الذين يؤولون صفات الله لا يوجد أحد منهم إلا وهو معترف بأن تأويله محتمل فكيف يجوز القول على الله وصفاته بالاحتمال زر على ذلك أن المؤولين مختلفون في كثير من تأويلاتهم للصفات لم يستقر على رأي واحد فيها وقد اعترف وقد اعترف بذلك أحد كبارهم وهو العز بن عبد السلام رحمه الله وابن الحجر الهيثني قالوا أو قال والعجيب أن الأشعرية اختلفوا في كثير من الصفات كالقدم والبقاء والوجه واليدين والعينين وفي الأحوال وفي تعدد الكلام واتحاده ذكر ذلك العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام صفحة 172 وذكره إبن الحجر الهيثني في الإعلام بقوافع الإسلام صفحة 24 وكتابه الزواجر عن اختراف الكبائر المجلد الثاني صفحة 350 ويذكر العز إبن عبد السلام أن أصحاب الأشعري مترددون مختلفون في صفات البقاء صفة البقاء لله والقدم هل هي من صفات السلبي أم من صفات الذات قواعد الأحكام الكبرى صفحة 170 إذن تذكر أخي المسلم أن أول ما عند هؤلاء الاحتمال وثاني ما عند هؤلاء الاختلاف فيما بينهم فإذا اختلف الأشعري والما تريدي مثلا هل الله باق ببقاء زائر على الذات أم لا كما يقولون فماذا نفعل؟ أينتهي الأمر أن نختار أحد القولين بالاختراع؟ أن نكتفي أن يقول واحد أنا أشعري والثاني أنا ما تريدي وإنتهي الأمر هكذا؟ أما السبب أيها المسلم فلم يثبت اختلافهم في صفات الله مع ثبوت اختلافهم في كثير من الأحكام الفقهية وإليكم هذا الاعتراف من رجل خاض في التأويل ثم تاب منه وصرح بما كان يشعر به كل ما خاض في التأويل بغير علم قال أحمد ابن إبراهيم الواسطي كنت أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليها واجد الكدره والظلمة منها واجد الكدره والظلمه منها واجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بها فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره المتململ في تقلبه وتغيره ذكر ذلك في النصيحه في صفات الرب صفحه 18 ولما سئل أحد الاشاعره عن سبب رجوعه عن التاويل والتزام طريقة أهل السنة في إثبات الصفات قال تفكرت في نفسي وقلت لو أني وقفت أمام الله يوم القيامة وسألني لماذا كنت تأول الصفاتي بغير علم وهل أمرتك أنا ورسولي بذلك لو سألني الله هذا السؤال لما كان عندي ما أجيب به ولكن لو سألني مثلا لماذا أثبت ما وصفت به نفسي ولم تدأوله لقلت يا رب انا وصفتك أنا ما وصفتك إلا بما وصفت به نفسك قال الرجل فلهذا تركت التأويل وألزمت نفسي إثبات ما وصف الله به نفسه من غير تحريف لأن حقيقة التأويل الذي عليه هؤلاء هو التحريف وليس التأويل الذي بمعنى التفسير والتفسير لا بد أن يبنى عن علم لا يبنى عن احتمال وقول بالرأي بما يؤدي إلى الاختلاف الذي اعترف به هؤلاء إن هذا الغلو في التحبير من خطر التشبيه هو بدعة وهو حق يراد به باطل يراد به تحريف ما وصف الله به نفسه ويقول إلى مفاسد عديدة أولا أن الله لم يعتني بالتنزيه ولم يعطيه حقه ثانيا أن علم الكلام هو الذي كان أكثر, حرص أكثر حرصا على تنزيه الله ثالثا يقول إلى فساد عظيم وهو أن الله استدرج العباد إلى الكفر حيث أطلق ألفاظا يراها الأشاعرة من أصول الكفر كالاعتقاد أن الله في السماء وأنه ينزل إلى السماء الدنيا في ترث الأخير من الليل ومن غير أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ مع خطورتها مع خطورتها وهناك كما ترى عند البخاري وعند مسلم فصول أو كتب ضمن صحيح البخاري بعنوان تفسير القرآن لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم كثير مما يحتاجه الناس من آيات القرآن لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم آيات الصفات الاستواء بمعنى الاستلاء والنزول بمعنى نزول الرحمة ونزول الملك إلى غير ذلك فلماذا فسر النبي والصحابة آيات كثيرة في الصفات ولم يفسر هذه بل نرى أن التفسير الذي ثبت عن ابن عباس وغيره من السلف كان على خلاف هذه التأولات الباطلة التي أتى بها هؤلاء إذن لقد وصف الله نفسه بأنه في السماء وأن الكريم الطيب يصعد إليه والملائكة تعرج إليه وأنه رفع عيسى إليه وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه وأنه يضحك ويعجب وأنه اختبر إيمان الجارية النبي صلى الله عليه وسلم اختبر إيمان الجارية فسألها أين الله فقالت في السماء فشهد لها بالإيمان وذكر صلى الله عليه وسلم أن الله يكشف يوم القيامة عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة وأنه يضع رجله أو قدمه في النار فتقول قط قط وأن الله يدن من أحدنا حتى يضع كنفه عليه كما روى ذلك البخاري حديث رقم سبعة ثم بعد هذا كله لا يرد نص واحد في التحذير من الوقوع في خطر التشبيه فهل أهملت الشريعة هذا الموضوع ولم تعطيه حقه؟ الحقيقة أنه ما من خطر لنصوص الصفات على البشر في الوقوع بالتشبيه لأن التنزيه مستقر في الفترة وهذا التهويل والتحذير من, شبه التشبيه من شبح التشبيه منهج بدأه أضل الناس من قبل وهو الجهم ابن صفوان الجهمية ثم استلمه منهم المعتزلة ثم تلقاه من بعدهم الأشاعرة حتى صار حديثهم عن خطر التشبيه أكثر بكثير من الكلام على التوحيد الذي جاءت به الأنبياء أعبدوا الله ما لكم من إله غيره فبماذا تفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون متكبرون وفي رواية يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه ويقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها ثم يقول أنا الملك قال ابن عمر حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرواية عند مسلم حديث رقم 2788 وكذلك تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا قال أبو هريرة رأيت صلى الله عليه وسلم يضع إذهامه على أذنه والتي تريها على عينه يقرأها ويضع أصبعيه وفي رواية عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن ربنا سميع بصير وأشار إلى عينه ذكر هذه الرواية الحافظة بالحجر في الففل المجلد الثالث عشر تلاثمين تلاثمين نقلا عن البيهقي في الأسماء والصفات وقال سنده حسن وعن ابن عباس في قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا أيدي عين الله تبارك وتعالى وفي رواية أنه أشار بيده إلى عينه انظر الأسماء الصفات صفحة 396 البيهقي وشرح أصول السنة مجلد الثالث رعي 11 وهذه هي الجارية يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فتقول في السماء فيقول لصاحبها وهو معاوية اعتقها فإنها مؤمنة ولا زال الأشاعرة ينهول أن يقول أحد ما ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ينهون أن يقر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء فيقول رجل كالخشيري ولا يقال أين الله يعني لا يجر أن يقول قائل أين الله مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل الجارية في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم قال لها أين الله قال في السماء قال لصحبها اعتقها فإنها مؤمنة وهنا نسأل هل يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلا فهل حذر الجارية من اعتقاد أن الله في السماء بعد أن قالت أن الله في السماء هو لم يقرها فقط بل قال إنها مؤمنة وأمر بإعتاقها فهل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ وكان بعدم تعقيبه على قول الجارية أقل حرصا منكم في التحديد من التشبيه سؤال آخر هل ما أنزله الله من الصفات وما وصف الله به نفسه مما يليق به أم لا إن كان مما يليق بالله فلماذا تقشعر أبغانكم مما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله حتى حرفتم المعاني إلى معاني من عندكم لتصير لائقة به إن كان ما وصف الله به نفسه لائقا به فأثبتوه ولا تحرفوه إن كنتم مؤمنين لا أعلم خطرا أعظم من التكلم على الله وأسمائه بغير علم يجب أن يتصف المتكلم في أسماء الله وصفاته بالورع وخشية المتكلم فيه وهو الله لأن مزلة هذا الموضوع عظيمة ونفيجته خطيرة وحرمته أعظم من حرمة الخائدين في الحلال والحرام إلى الأحكام قال تعالى قل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 وإن كان صادقا في قوله يعني حتى وإن كان صادقا في قوله نهى الله العبد أن يتكلم أو أن يصف الله بما لا يعلمه قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ذكر ذلك في كتابه التحبير في التبكير صفحة 73 تحقيق إبراهيم بسيوني ولقد توعد الله الخائدين في أسمائه وصفاته بغير علم توعدهم في العذاب فقال وذر الذين يلحدون في أسمائه يعني ينحلفون على الحق سيجزون ما كانوا يعملون وسيعلم هؤلاء حين يعرضون عن الله خطورة ما كانوا يحسبونه هيرا من التأويل وهو عند الله عظيم قال تعالى حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون وفي آية أخرى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأسهم تأويله فهؤلاء اعترفوا أولا أنه لا يمكنهم الجذم بأن تأويلاتهم يريده الله عز وجل وإنما هي محتملة وهذا يتعارض مع قواعدهم التي اشترطوها في العقائد قالوا الاحتمال في العقائد ممنوع الاحتمال في العقائد ممنوع فهم مع ذلك يصر يصرون على وجوب الأخذ بالتأويل حتى صاروا ينفون عن ينفون عن الله ما أثبته لنفسه ويثبتون لله ما لا يليق به وقد أكسبهم هذا العبث في الصفات الله قلة ورع وقسوة يجدونها في القلب وليس من الإنصاف أن يأتي هؤلاء ويستدلون على تأويلاتهم بأقوال أئمة تابوا عن التأويل في آخر أيامهم ورجعوا عنه وصرحوا بذلك كالجويني والغزالي والرازي هذه قلة أمانة لا يحق لمن علم رجوع هؤلاء عن التأويل أن يأخذ من أقوالهم التي رجعوا عنها وتابوا منها ومع ذهاب البعض من الأشاعرة بوجوب التأويل كما يراه الرازي في أساس التقديس 182 وذكر الحبشي مثل ذلك في إظهار عقيدة السلمية صفحة 98 يناقض هذه الأقوال ما ذكره البيهقي بأن هذا الإيجاب غير واجب فحينئذ التفويض أسلم يرى البيهقي أن التفويض أسلم نقل عنه ذلك الحافظ بالحجر في فتح الباري المجلد الثالث صفحة 30 ثم إن البيهقية حكى قول ابن فورك وهو من الأشاعر المعروفين حكى قول ابن فورك وغيره أن المتقدمين من أصحابه من الأشاعر لم يفسروا هذه الصفات ولم يشتغلوا بتأويلها منذ كتابه الأثناء الصفات 423 أو النسخة المحققة مجلد الثاني صفحة 70 واعترف بأن أبا الحسن الطبري وهو من خواص أصحاب أبي الحسن الأشعري ذهب إلى أن الله في السماء فوق كل شيء مستو على عرشه بمعنى أنه عال عليه بمعنى أنه عال عليه ليس كما يدعي هؤلاء أن المعنى منزه عال بمعنى علي منزه قال ومعنى الاستواء الاعتلاء كما يقول استويت على ظهر الدابة واستويت على الصفش بمعنى علوته واستوت الشمس على رأسي واستوت الطير على قمة رأسي بمعنى على في الجو فوجد فوق رأسي والقديم سبحانه عال على عرشه انظر الأسماء الصفات صفحة 217 أو النسخة المحققة المجلد الثاني صفحة 222 وهذه النسخة المحققة حققتها أحد الأحفاش على كل حال هو لم يتعقب على ما قاله البيهقي شيئا بل ذات البيهقي بأن قال بأن الأستاذ أبو بكر بن فورك حكى هذه الطريقة يعني إثبات الاستواء بمعنى الاعتلاء عن بعض أصحابنا أنه قال استوى بمعنى على ولكن يريد معنى قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أي من أي من فوقها ثم نقل عن أبي الحسن أبي الأشعري رحمه الله قال وجوابي عن معنى الاستواء أن الله مستوى على عرشه وأنه فوق الأشياء فماذا يقول هؤلاء الذين يقولون نحن أشاعره نسبقا إلى أبي الحسن الأشعري وها هو البيهقي يصرح بأن أبي الحسن الأشعري يقول أن الله استوى على العرش بمعنى أنه فوق الأشياء على كل حال نعود إلى تناقض هؤلاء في موقفه من التأويل حيث يقولون بأن التأويل واجب هذا المرغل الزبيدي يقول نقل عن بعض أهل العلم قال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب التأويل ولا المنع من ذكره أي المنع من وصف الله بما وصف به نفسه ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل, ما أنزل عليه من ربه وينزل الله عليه اليوم أكملت دينكم ثم يترك هذا الباب هذا كلام المرطز الزبيدي إلى أن قال فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم من قال بوجوب التأويل فقد خالف سبيل النبي صلى الله عليه وسلم طريق النبي وطريق الصحابة هذا ما قاله المفضى الزبيدي اتحافظ السادة المتقين المجدد الثاني صفحة 112 بل إن الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضا يعارض من قال بوجوب التأويل وينفي نفيا قاطعا وجود أي دليل على هذا الوجوب قال بل الدليل ثابت على انكفاء السلف عن التأويل أي إعراضهم عن التأويل واحتج بثوبة الجواني ورجوعه عن التأويل الحافظ بالحجر يحتج بتوبة الجوين عن التأويل وهذه التوبة أثبتها المرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين المجلد الثاني صفحة 109 على كل حال هذا كلام ذكره الحافظ بالحجر في فتح البالي المجلد الثالث عشر صفحة 407 وذكر ذلك الدهلوي واستحسن هذا الكلام من حجر في كتابه حجة الله البالغة صفحة 63 وهذا كله يبتل ما جاء في مجلة منار الهدى لأن الأشعرية معتقدهم معتقد السلف لو كان معتقدكم معتقد السلف لما خلفتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين لن يثبت عندهم شيء من هذه التأويلات التي تأويلونها انظر منار الهدى العدد 41 صفحة 44 هؤلاء يدعمون أن العقل يقضي بضرورة التأويل يقولون لابد عقلاً ان تؤول ولكن يقال لهؤ... يقال لهؤلاء الم تكن للسلف الصالح عقول وهذه العقول لم تقض بضرورة التاويل واذا قلتم أن السلف ان السلف قد علموا تاويل الصفات بالسليقه قيل لكم لقد فسر السلف ايات الصفات بخلاف تاويلاتكم وكان يفسرونها لمن بعدهم لأن هذا الدين ليس قاصلا على جيل الصحابة ولهذا كانوا يفسرون ولذلك كانت هذه الدعوة الادعاء يعني اتهاما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بأن الرسول اهتم بجيل واحد من الأمة ولم يهتم بالبيان الشافي لمن يأتي بعدهم ممن لا يفقهون معاني النصوص أو اللغة العربية وكذلك يدعي الباطني والاعتزالي أن نصوص عذاب القبر ورؤية الله عرف السلف معناها بالسليطة لأنها تعني انتظار الثواب ورؤية الثواب فهذا تأويل يمنعه الأشعارة يقولون لا يجوز تأويل نصوص عذاب القبر ورؤية الله عزوجل لا يجوز أن تقولون عذاب القبر بمعنى عذاب نفسي غير حقيقي أو أن رؤية الله رؤية ثواب الله الأشعارة يقولون هذا لا يجوز لماذا هذا التأويل لا يجوز ان كان التاويل غير غير جائز فالتاويل شيئا وان فرقتم بين تاويل جائز وبين تاويل غير جائز فهاتوا بالدليل على هذا التفريق والا فهذا تناقض وهناك شبهة لا بد من توضيحها وتبينها وهو أن الاشتراك في الصفه بين اثنين لا يعني اشتراك هذين هذين الاثنين حقيقة الصفة المشتركة بينهما وإنما يقع الاختلاف عند إضافة الصفة إلى كل منهما فالإنسان حي والنبات حي ولكن لا يمكن أن يؤدي إلى تشبيه النبات بالإنسان إذا كان النبات حي والإنسان حي لا يعني, لا يعني ذلك أن النبات يشبه الإنسان وهذه الجنة فيها فواكه وعنب وأنهار من لبن وعسل ومع ذلك فما فيها وإن اشترك مع ما في الدنيا في التسمية فإن التماثل في الحقيقة غير واقع قال ابن عباس ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء ذكره المنذري في الترغيب المجلد الرابع صفحة 278 لسند جيد وقد وصف الله نفسه بأنه رؤوف رحيم كما قال وإن الله بالناس لرؤوف رحيم ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وليست رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته كرأفة الله ورحمته ووصف الله نفسه بأنه حفيظ عليم وقال عن يوسف عليه السلام والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ولا يفهم من ذلك التماثل بين حقيقة حفظ الله وعلمه وبين حفظ يوسف وعلمه ومن تنبه إلى هذه الحقيقة زال عنه وسواس التشبيه وبرئ من دلس التمثيل ومن جراءة التعطيل بل إن هذا شيء قرره الأشاعرة أنفسهم قرروا أن وجود بعض الاشتراك بين الصفتين لا يوجب المماثلة بينهما قال الرازي فإن قيل المشاركة في صفات الكمال تقتضي المشاركة في الألوهية قلنا انظروا جوابه المشاركة في بعض اللوازم البعيدة مع حصول المخالفة في الأمور الكثيرة لا يقتضي المساواة في الألوهية ولهذا المعنى قال تعالى ليس كمثله شيء أساس التقديس 115 ثم لو كان لا يجوز وصف البشر بما يصف الله به لصار كل من وصف مخلوقا بأنه رحيم أو ودود أو لطيف أو عليم لصار لا كافرا لأنه وصف البشر بما وصف الله به نفسه هذه عقيدة الجهم رأس الجهمية الذي كان يقول لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضي تشبيها قال الذهبي كان الجهم ينكر الصفات وينزه عنها الباري يعني ينزه الله عنها بزعمه, بزعمه كان ينكر الصفات ويدعي أنه ينزه الباري عنها سير على النبلاء مجرد الثالث صفحة 26, صفحة 26 منظر الفصل في المنى الوانيحة لشهر الثاني مجرد الأول 109 فمذهب السلف أيها المسلم هو مذهب بين مذهبين وهدى بين ضلالتين وهو إثبات الصفات ونفهم ما المخلوقات فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على أهل النفي والتعطيل وقوله وهو السميع العليم إثبات لما وصف الله به نفسه فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل أي أننا إذا أثبتنا لله ما أثبته الله لنفسه لا يؤدي ذلك بنا إلى التشبيه وإذا نزهنا الله عما لا يجوز أو عما يلزه الله عنه لا يؤدي بنا ذلك إلى نفي ما وصف الله به نفسه أو تحريف ما أثبته الله نفسه من الصفات لقد ورد التأويل في القرآن على معنين لا ثالث لهما التفسير أو المرجع والمصير قال ابن جرير وأما معنا التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والمصير قال ابن الجوزي وهذا قول جمهور المفسرين المتقدمين تفسير الطبر مجدد الثالث جزء الثالث 129 وزيد المسير ابن الجوزي مجدد الأول صفحة الرعا قال تعالى وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ونجد ابن جرير الطبري يقول عند كل آية وتأويل الآية عندنا كذا أي تفسيرها كل آية يقول تأويل هكذا أما التأويل بمعنى الرجوع والأول والمصير إذن الأول بمعنى التفسير الثاني بمعنى الرجوع والأول والمصير كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله أي تحقق ما أخبر الله عنه فالوقوف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والرسخون في العلم يفيد فهم العلماء لمعنى اللفظ كما قال مجاهد أنا من الراسفين في العلم الذين يعلمون تأويله وروا ابن القتيبة بسنده عنه قال أي تعلمونه وتقولون آمنا به مشكل القرآن صفحة مية مما يدل على أن الإيمان به لا يعني الجهل به ثم إن الله ميزهم عن باقي المؤمنين بالرسوخ في العلم أما جهل ما وصف الله به فليس علما وأما الوقوف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله فهذا الوقوف يفيد عدم معرفة العلماء للحقيقة والكيفية وإن لم يكونوا يجهلون المعنى وكل الوقوفين فابت عن السلف ولا تناقض بينهما وقد اختار المعتزلة الوقوف على الراسخين في العلم وحكى البغدادي موافقة الأشعري لهم بينما اختار البغداري الوقف على إلا الله انظر أصول الدين للبغداري عبدالقاهر صفحة 223 أما التأويل بالمعنى الذي يأتي به أهل الكلام من من المعتزلة والأشاعرة فهو معنى ثالث مخالف للمعنيين القرآنيين قالوا التأويل بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى آخر مرجوح يعني غير راجح لذليل يقترن به يعني مثلا اليد لها معنى مباشر معروف من المفهوم من اللفظ فهذا المعنى هو المعنى الراجح لليد لكن يقصدون بهذا التعريف أننا ممكن أن نقول أن اليد بمعنى القدرة اليد بمعنى النعمة ليس بمعنى اليد الحقيقية المتبادرة عند الناس هذا الذي يريدون أن يقوله ولذلك بهذا التعريف يستطيعون أن يصرفوا ألفاظ القرآن عن المعاني المتبادرة المفهومة من الألفاظ إلى معاني لا يدل عليها اللفظ زعموا بذلك أنهم عندهم قرائن تبيح لهم أو تصوغ لهم الإتيام بهذه المعاني البعيدة المحتملة التي تؤدي إلى العبث بألفاظ القرآن ومعانيه ولقد عهدنا أهل البدع يتمسكون بالمعنى اللغوي ويتهربون من الاصطلاح القرآني لا شك أن الله لما أطلق لفظ تأويل أن هذا اللفظ التأويل له عند الله معنى ثم يأتي هؤلاء بمعنى آخر للظة التأويل ليس هو المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى في القرآن ولذلك فليس لكم أن تستدلوا بألفاظ القرآن حتى توافق المعنى القرآني الذي كان عكمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا بد من الرجوع إلى الاستعمالات الواردة لهذا اللفظ وقت نزول الوحي ليس لكم أن تحملوا ألفاظ القرآن على معاني خاصة بينكم وإلا كان ذلك تحكما وتحريفا فإن الواحد عندكم معنى الواحد يعني ما لا ينقسم هذا ليس هو معنى الواحد كما في القرآن والتأويل عندكم هو صرف اللفظ إلى معنى المستبعد والتوسل عندكم بمعنى دعاء غير الله ولقد اعترف الكوثري بأن حمل النصوص على المصطلحات المستحدثة بعد عهد التنزيل بعيد من تخاطب العرب وتفاهم السلف واللسان العربي المبين ومن زعم ذلك يعني من أتى بهذه المعاني البعيدة التي لم تكن على عهد السلف ومن زعم ذلك فقد زاغ عن منهج الكتاب والسنة وتنكب سبيل السلف الصالح ونابذ لغة التخاطب تعليقات الكورتر على أسماء الصفاء صفحة 111 وهؤلاء يرجحون الوقوف على حسب القراءة الأولى يعني لا يعني تأويله إلا الله والرسخون في العلم ليجيزوا لأنفسهم التأويل باستلاحهم المتأخر فيأتون بتأويلات لا سلف لها أحرى أن تسمى تحريفات ويقولون نحن الرسخين في العلم مع أن الأمر كما ذكرنا من قبل اعترفوا أنهم أن تأويلاتهم محتملة ليس مجزوما بها لكن السلف لا تفقون معكم في تفسير القرآن بالمحتمل وليس هذا من طريق الراسخين في العلم بل إن الراسخين في العلم كانوا يفسرون القرآن بالمأثور يعني بالرواية عن ابن عباس عن عبدالله مسعود ويخافون من التقول على الله ما لا يعلمون ويرون هذا يعني القول بلا علم التفسير بلا علم يرون هذا مجازف مجازفة في الدين وقولا على الله بلا علم ولأن الاحتمال ليس علما ومن أسباب ذنب السلف للجدل المستورد من اليونان أن أرباب علم الكلام يأخذون مصطلحات شرعية ألفاظ شرعية ثم يحددون لها معاني خاصة بهم يكون لها أكبر الأثر في التشويش في الدين وصرف وصرفه انحراف الناس عن الصلاة المستقيم ثم يأتي هؤلاء المجادلون ويحتجون مثلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس اللهم فقه في الدين واعلمه التأويل ثم قالوا حسبنا بهذا دليلا على مشروعية التأويل نظر مجلة منار الهدى عدى 28 صفى 28 لكن لابد أن توافقون أن الله علم رسوله التأويل ولكنه لم يعلم أمته شيئا من تأويلاتكم الباطلة فإما أن يكون كتم التأويل الذي لم تقصر في تبليغه أنتم ما قصرتم بل هو قصر لدعمكم إما أن يكون كتم التأويل وأنتم بلغتم وإما أن يكون التأويل شيئا آخر ثم إن عائشة ودي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن فما معنى تأويل الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن عندكم؟ كان تأويل الاستواء بالاستلاء واليد بالقدرة والنزول بنزول الرحمة أو نزول الملك فلماذا لم يتأوله رسول الله مع أن الله علمه التأويل بهذا ينكشف التمويه وتدريس هؤلاء على الناس فإنهم يتمسكون بألفاظ شرعية لكنهم يفرغونها من معانيها الشرعية ويستبدلونها بمعاني خاصة بهم والناس لا يتنبهون لهذا التلبيس وهذا خدع فالتأويل عند الرسول وابن عباس هو التفسير والحقيقة أما عندكم هو شيء آخر معنى التأويل عندكم صرف المعنى المتبادر من اللفظ يعني إلى معاني أخرى محتملة لا يدل عليها اللفظ ولكن النبي دعا لابن عباس هذه حقيقة أن يعلمه الله التأويل ولكن لا التحريف والذي عندكم تحريف لا علاقة له بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ولا أظن من يستدل بهذا الدعاء اللهم علمه التأويل فقير فقير يعلمه التأويل إلا وهو يعلم أنه يلبس الحق بالباطل ويكذب على عواني الناس فيقال لمثل هذا كما قال الله لأهل الكتاب لماذا تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون لو كان تأويلكم موافقا لتأويل ابن عباس لسبقكم ابن عباس إلى تفسير الاستواء بالاستلاء واليد بالقدرة والنزول بنزول الرحمة والرجل برجل من جراد والضحك بالثواب كما تأولونه على طريقتكم وإذا لم يثبت عن ابن عباس شيء من هذه التأويلات فإما أن نقول إن الله لم يستجل نبيه ولم يعلمه التأويل لكنه علمكم التأويل الذي لم يعلمه ابن عباس أو نقول تأويلكم في الحقيقة تحريف فقد, قالت فقد قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى وجاء ربك قال فيجيء الله فيهم والأمم جثي تفسير قبري المجلد الجزء الثلاثين صفحة مية وفي تفسيره ثم استوى إلى السماء أي ارتفع إلى السماء كذلك تفسير البغوي نجلد الأول صحة 78 وفي رواية ذكرها القرطبي في قوله تعالى أأمنتم من في السماء قال القرطبي في رواية عن تفسير العباس يعني أأمنتم عذاب من في السماء ان عصيتموه وكذلك قالت الجوزي أأمنتم من في السماء قال ابن عباس أي وهو الله زاد المسيح مجدد الثامن 322 وتفسير القطبي 17-215 وروى البخاري أن ابن عباس قال لما كلم الله موسى كان النداء في السماء وكان الله في السماء خلق أفعال العباد البخاري صفحة 40 ولا يعلم هؤلاء أنهم بهذا الاستدلال الفاسد بقول بدعاء النبي لابن عباس قدموا برهانا شرعيا للمعتزلة والباطنية ليبرر تأويلاتهم لعذاب القبر والعذاب النفسي الذي يراه الإنسان في المنام وأوجدوا لهم العذر في تأويل رؤية الله بانتظار الثواب قالوا نحن أولنا أيضا فقد قالت المعتزلة من قبل كفى بدعاء النبي لابن عباس دليلا على جواز تأويل نصوص رؤية الله بالنظر إلى ثوابه ولقد منحتم الباطنية والفلاسفة دليلا على تأويل نصوص المعاد يعني البعث لأنهم قالوا البعث هو ليس بعث للأجساد وإنه هو, هو بعث روحي فقط فإن قلتم إن الأنبياء جاءت بإثبات البعث قال لكم أهل السنة ونحن نعلم بالضرورة أن الرسل جاءت بإثبات الصفات لا بالعبث والتلاعب بمعانيها وأعود وأذكر بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه يعني ينحرفون فيها عن المعنى الحق الإلحاد هو الميل عن الحق إلى الباطل ولو كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم يعني التأويل بالمعنى الذي تفهمونه وتصيرون إليه لكن نسألكم لماذا تجيزون للأشعري أن يختار إما التأويل وإما التفويل لماذا هو مخير بين الأمرين هذا ويجدر التنبيه إلى أن المؤولة يكتمون الناس حقيقة مهمة وهي أن أهل الكتاب كانوا يحرفون معاني نصوص التوراة وهو ثابت عنهم كما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه قال يزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله يعني يأتون له بتفسيرات على خلاف التفسير الحقيقي وصرح الحافظ بن حجر بأن تحريف أهل الكتاب لمعاني النصوص لا ينكر بل موجود عندهم بكثرة انظر تعليق الحافظ بن حجر في فتح البالي على كرام ابن عباس في هذه الآية المجلد الثالث عشر من فتح الباري صفحة 20 ولقد قسم الدهلوي أيضا التحريف على نوعين النوع الثاني تأويل فاسب يحمل الآية على غير معناها بتحكم وانحراف عن الصلاة المستقيم ثم أشار إلى وجود من يشابههم في هذه الأمة فقال فإن شئت أن ترى أنموذج اليهود؟ فانظر إلى علماء السوء من الذين يطلبون الدنيا أعرضوا عن الكتاب والسنة وتمسكوا بأحاديث موضوعة وتأويلات فاسدة ثم انتهى رحمه الله إلى ما يلي قال فإذا قرأت القرآن فلا تحسب أن المخاصمة كانت مع قوم انقرضوا بل الواقع أنه ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليوم بطريق الأنموذج بحكم حديثي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا من كان قبلكم انظر كتابه الفوز الكبير في أصول التفسير الصفحات 27-22-31-39 نعم تلك هي الحقيقة فولاة أهل الكلام إنما هي في الحقيقة تحريفات تضاهئ تحريف أهل الكتاب لما نزله الله على موسى وعيسى وانظروا إلى بطلاني قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم داع لابن عباس أن يعلمه الله التأويل لقد دعم الحبشي أن السلف خاضوا في التأويل إظهار العقيدة السلمية سبحانه 28 ويطله قول الجويني وقال وذهب أهم أئمة السلف إلى يعني الانتناع عن التأويل والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقلا اتباع سلف الأمة فالأولى الاتباع وترك الاتباع الرسالة النظمية صفحة 23 ويبطله أيضا قول الحاضر بالحجر إن السلف لم يخوض في صفات الله بعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لم تعلم كيفيته بالعقل لكون العقول لها حد تقف عنده ثم قال طريق السلف أن تمر يعني هذه النصوص الصفات كما جاءت تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله فاتح البالي مجلد الثالث عشر صفحة 350 المجلد الثامن خمسمئة ستة وتسعين وقول النووي أن مذهب السلف عدم تأويلها وأن الخلف تأويلها على ما يليق بالله شرح مصر النووي المجلد الثالث صفحة ستة وتلاتين النووي يصرح بأن مذهب السلف عدم التأويل فكيف يأتي الحبشي ويقول أن السلف خاض في التأويل ونرد عليه من خلال أتباعه فقد اعترف الأحباش بأن السلف قالوا الله أعلم بالمراد فيها وأما الخلف فحددوا لها معاني مجلة منال الهدى العدل 25 صفحة 52 ألم يقول من قبل أن نبي دعا لابن عباس أن يعلمه الله التأويل كيف الآن يقولون أن مذهب السلف عدم التأويل أليس هذا التناقض؟ ونقل المرتض الزبيدي عن القشيري اعترافه أن من السلف الشافعي ومالك وأحمد المحاسبي وقلانسي اختاروا عدم التأويل وأن أحمد سد باب التأويل على الإطلاق انظر إضحاف السادة المتقين المجلد الثاني صفحة 12 وصفحة 79 كما نقل عن والد الجويني أن طريقة كثير من السلف كابن عباس وعامة الصحابة الإعراض عن الخوض في التأويل في التأويل صفحة وصرح الشيخ محمد بن درويش الحوت أن سيدنا أحمد يعني أحمد بن حمد كان يمنع التأويل وصرح بأن التأويل مذهباً معتزلة انظر كتاب الشيخ محمد بن درويش الحوت رسائل في عقاد أهل السنة والجماعة صفحة 137 تحقيق كمال الحوت وأكد الشهرستاني ذلك في كتاب المجلد, المجلد الأول صفحة 137 قال المحكي عن السلف وأحمد أنهم قالوا لا نتعرض للتأويل ولقد قال التحوي رحمه الله وكل ما جاء من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كمال